يُضلِّل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ تَبِيلِ إِسْتَدِيمُ لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمَ الْلَّامَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَ إِلَى وَمَا لَكُمْ مِنْ نَفِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاءَ فَإِنَّ إِذَا أَدَقَّنَ الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ الْكُوْسَةَ الْمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ أُوْلَى ثَوْبٌ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذكور